سيدنا محمد وعلى أهل قائد الطائفين <سؤال> الطائفين اللهم بلغنا فهمت القائد العلمي ورزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف المحجوبات للطائفين وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وعلى العصابة الهدية المهدية ومن يعتصم بنور كتاب الله وبرهانه واتبع ما فيه من عموره وتبيانه أدخله الله كما قال سبحانه مدخلا كريما وهداه به كما وعد سراطا مستقيما ومن أبصر به واهتدى ولم يعمى بعده أبدا ومن أبصر به واهتدى لم يعمى بعده أبدا ومن عمي عنه فلم يراه داه وتورط من غيه ورداه في بحور دات لج من الجهالات وتخبط في غور لج من الضلالات ويعي انتها غور من الضلالات ها قلت غور لج من الضلالة قلت нам غور المحر قال في بحر لج اشتين كان ميدلن السيادة ما يجيء قد تفضل الماء لا لا شعلتي ما عندنا الغوي اهلا لا يخرج من تورط بها من ذي غورها ولا ينجو <سؤال> ها لما كذا في له فيها ينقذه من كب ولا هاد يهديه منها في سهب فهو في في تبوب ومن ضلالات غورها في سهوب متحير بين هلكة وذبوب وضلال حيرة في ظلمة وبخور موصول ضلاله موصول ضلاله وعمى بما هو من عاجلته ودنياه ها؟ والله قال مهلكه وري صدوبه وقال تبوب تبوب كتب لا يبله فيها البقاء وأبدا والتخليد كما قال سبحانه ومن كان بهذه أحمى فوق الآخرة أحمى وأضل سبيلا فمن لم يستدل على أمر دنياه وآخرته بكتاب الله فلن يصيب عليه أبدا دليلا ومن لم ينجو به من خبوط الحيرة والجهالة ويحيى بروحه من موت العمى والضلالة لم يزل سبيل الجهل سالكا وبموت العمى والضلال هالكا لأن الله جعله روحا من, من موت الضلالة محيا وضياء من ظلم الجهالة منيرا من مصحيا فمن أحياه الله بروحه فهو الحي الرضي وما كان فيه من حق فهو المصحي المضي لا تلتبس به الأغالق ولا تشوبه الاخالط لا غالط ها لا ولا لا غالط ما هي والجديد وابدا الغض لا يخلق جدته, جدته تكرار ولا يدخل مخباه الاكاذيب قعد طريق لقاء طريقه ولا يخلد جتتاو يعني كانه جيد ما الخلق هو البالي عكس الجديد بل نقي من ذلك كله بل نقي من ذلك كله فصفي فاغنى بمن الله طاغنا بمن الله وكفى رضى وكفى فليس معه الى غيره حاجه ولا فاقه ولا يغلب حجته ممن الحجج فيه لدد ولا مشاقه بل حججه الحجج القوالب وجوه بنوره فالشهب الثواقب الذي لا يخبو ابدا ضوء نورها ولا يخرب ابدا اماره معمرها فيخبو بخبوبها نور وضئها ويغرب لو خربت لخرابها يمد الله وهادها فيكون خرابها اذا يكون لها ولنعمه الله بها ولما جعله من هداه مرنما اليها الحمد الله الله خلقك للعباده ولا اخره ولا الخلق اذا خربت خرب عليك كلها اذا تغير خربت عليك كلها اذا تغير حالك حالك واذا بايت الله لا يغير ما بدونه غير الله خلقك للعباده ولا اخره حالك لا تسبوا الله النار لا اداربت ليكون خرابها تغييرا لها ولنعمة الله فيها ولما جعله من هداه, هداه مغوما إليها ولن يغير الله نعمة كما قال عز وجل إن الله لا يغير ما بكوم حتى يغير, يغير, ما, بكوم حتى يغير ما بأنفسهم ولن يلتبس شيء من هدى الله عليه ما بدأ إلا بتلبيسهم كما قال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم <تصفيق> <تصفيق> نعم وعلى أنها عن به عبود احتاج تغير أحكامها واحد في طريق <تصفيق> يعني بيحتاج يغير نامك الله عليه ويا العقل دي وهذا الله الفطره الذي بطره الله عليها التلبيس لا حيه قال يا شيحه بس على الاستعمان على بعده ها لا التلبيس شيء من دون ما ما محتاج يا مزين هذا قاعد على المساله بس فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِالْجِنِّ وَمَا وَكَلَهُمْ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَا وَكَلَهُمْ إِلَّا بَأْسًا شَدِيدًا إِنَّ الْجِنَّ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا يُظْهِرُونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ مِنَ الْخَبَثِ وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَّهُمْ وَلَا الْمُرْسَلِينَ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ لَكَانَ لَكُمْ سَهْوًا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ لَكَانَ لَكُمْ حَقًّا وَلَكِنَّ هو اصلة بيته عليها الله ملك على الجوارح وعلى, وعلى الاهواء وعلى الامور كلها. فاذا بالهواء والخيالات والعوهام اذا غلبت انتهاء بقدر ماجس تجيب لها وترفض اوامر العقل تشتقوي ويخبو كلمة العقل. الا الا ما عليك كلمة عليك. ما عليك تأثير. سواء يعني مثلا تتعود عقلك الباطن ان انك ما عم تعمل بالفكر <تصفيق> ما بيعمل عليك سواء ما عاد عقلك ما عاد بالله ان عمله كله متعلق بل هوا ولا, ولا ما جوانا فسق بيصرفك عليه هو ما بيالحراوة انه عباره ما عاد العقل مدرك هذا بيترك لك مناعه بتحصلها خلب ذنتك ما عم بي رايك هي الصلاه ولا ينضرب المره بيجئ الواحد دولار اهل المذاهب ليش ما عب يعني هاي الشات العقل ليش ما عب الرضويه يا عمر يداسر يقولوا له بيوصلوا من هين يجي سدين مع علي ولا يصدق عقله كيف يصدق عقله وما يصدق السلف الصالح وركع يتم عقله انه دي ما بيدري وين ذا بيجوبه حتى يخلقهم بيجيب دعينه شو عقله بشدة صلاشي ودينه بشدة صلاشي هذا فرق بينه وبينه يتبع هوا لأن الهوا باقي من ما هو عقل ولا هو أمور ايه لكن ذا بجوى الدين العقل بيقول لك بالدين سواء والعقل بيقول لك ما هو سابر جو اذا يتجاذبوا كل واحد يشد ايه على خلقة واحد ايه ايه دول دي بينت اهر والله ده بيقول الله علش لا بيقول الحق في ضغل اظهر مدعي على الامام الحق طمانينه والباطل ياني محلطر هذا الحق ابلج والباطل لجلق من الله بقى بيقول الفرق بين الحق والمتلثيه انه ما هو على رجلين وثيقا سوا لا عايزين تدخل نفسك في تفكير للمسائل عدده ولا يجب ان يدخل نفسه فيه مناقشة ولا يجب بحث علمي يعني يدقي على قوانين وامور لأنها بتبدي ما بالله بيركز له امور ايه مرة بن وهو احد من دول الحداثيين ولكن اصل الصوفي الحداثيين ايه وهي عملي دولها الحديث وال اه قدم له من علمانيا فالشعر اليو شو هذا عندك ورجع عبيي سالني واحد عنده نصوعيه قاعد يسمع كلام جاه وم دخل في نقاش في الصوفيه وفي اصول الدين وغل الشفاعه وفي الدجال قلت له واستغرب اني بنخليه يرد ويجاوب عليه حاول وين قرات قلت في المسجد قريبه ليش؟ قال لان المنهج دي اتخاطب بها المنهج العلمي دي هو من بين ال... الوسمة, الجامعات والمدكافي. عدت. وليجي من العب. ما هو. قال ليش ما بن... ليش احنا بن نزم... يعني ما بن من السؤال والنقاش. والدولة قال بيحمسوه ما بلا قال بيجي يكفروا واحد ولا يطردوه ولا. قلت الفرق بينها من الحنجو معك صدق يبي تنجن على خلق الله والله شاف طاقه ما ادري شاف ما بلا تنجن لو قبل حد شيء عسره الله تعود هو شاف صد يبقى تخلي من جاي عسوي بسر حقه ما انت متلاحق ها قال قال لا تكتبكم لا لا انت اريد ان ذا الحين دول القربين والضان افتخرين البحوثة العلمية ان اسسوا لها وذي جننها منزل منزل النقاش يعني يقول هذا يبطل من وجه كذاوي من وجه كذاوي يريد عليك كذاوي لا لا انقاش لا لا انت انت المعلي منزل, منزل وجه دخلنا فيه بلان نواخذ انه واحد يجي يعني بيصيروا كيف كيف يعني ما حد واحد يدري لا يقدر من الناس سوا فين بيوصلوا ان, إن جاي شيء حد كيف بيهربوا الى الامور الثانيه يعني بعضهم بيجرب يناقش بعض ما بيزد في مساله هناك على كيف المساله دي بعد هذا زيد انت في مساله هناك عبيدي بعدها عزاولك لك مغلط في ديال انه في عاد تحقيق مساله بعينه <تصفيق> ما هو باني يعني انه يعني يدار الحق ما بلا باني انه يتعالى بندوية بايسين لك يزين لما ما جوا عمعي جوابه جوابه بوضعه تحجدك انتحرجت صلاة مجالة تاني للا يحتاج ترفض فلوذا الادم على حق انتو عمعي وشي قلت ما الهارب باني على حق ما هو على الحق والله ينقف قال اه استرح استرح رأي يقول ما اللي ببحثها ما هو يزيد صلاة مسعرف ثانية والله حاش الله انه يعني يعذب ناس وهم بانين على انقياق الدين ونعقول همك تنعابه ون, ون, ون, ون, ون الاخر ما هو زابر نظر العقول واحد ما بتختلف. ان ما قد تختلف احكامها بحسب المعطيات هذي معها. في دا المعطيات مما تدرك هالناس هالج... جمعة. هذي انطلق من الحكم العقليين. او زابر يختلف. وقد يختلف من العنج في الاراء. دي هرى يشكل ودي هرى يشكل. وبجو بزيب اختلاف هالمعطيات. هذي معكم اختلاف النظر. تنظله من دلجاه وده ينظله من دلجاه. لكن الامور العظيمة هذي عليها ادلة كبيرة اهو سابر جي في اختلا ممتلك ايوه انا قصد دي معهم المعلومات مثلا قد الحين هقد نتناقش في مثلا كرة القدم من الافضل انه هو يسوه ولا يسوه وكذا ادي مع الخبرة وقل اللعب وتابع المباريات والدابة جهودي داري سواء. ايوه. ودي اقل من الخبرة باجي ورأيها اضعف مني. ولو اختلفوا. سواء هذا بجيه مبريحة المعطاة. لكن في الامور العظيمة. هذي قدي امور واضحة. ما بيزور تختلف. يعني واحد زايد واحد يزاوي اثنين. ها? ايوه ما بشي. امور كده يعني واحد زايد واحد يزاوي اثنين ما بشي غير. ها? الا ذا تفكير لكن ما هو اختلاف اختلاف النظرات لا باختلاف المعطيات لا امور واضحه ما هي يتوجه اليها العقل لا وتشرقه خلينا بيمدح هذا ما بيتخلى ما هو ثوابت بيسموها ثوابت الثوابت هيدي بيرجعوا الناس صلاه يا لحدين تشترك بيني انا واليهودي والنصراني والملحد والثابت العقلي كل ما هم كنتخاطب في جين هايا سوا فليجا دوله بالغلط بالغلط الا ال ال العقلي اللي لا يبقى لا يبقى ثوابت بينهم وبين حد بالنقاش بيصدموهم بيصدموهم في دوست عقوله انصدم اني خاله شديده ايه الفرخه نفسها يعني بتقولوا رب بي بي يذكر انه يضل انه برجع يعذبه وتقول له الله غني ولا هو محتاج وقوي وقادر كانه مصاد مع قدره مو صار على جايز بلان هم بينظروا كلا يشك واحدة ان ربي مالك ولا لحد عاجع منها وان ما بديه ولا عينظروا الى انه ظلم وان الله غني ما هو في الامور ايوه لا, لا لو يجمعوها جمعها بيت تنتج وتطلع بينها بينظرك اياه ولا يرضى يتحزر داك وفي كتاب الله والله لو لانزل لا عليهم لقم ولو جعلناهم ملكا للقي الامور من الملائكه ورون ولو جعلناهم ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعل الله ملك بدل النبي قاموا صار يتخاطب معهم يتعامل معهم لو جعلها قال بس بلا إنسان قل الله يقصد إنه جعله, جعله ملتبس عليهم نبي على أنفسه وفي فتاب الله وترافده وتشابهه بالبيان وتشاهده ما يقول سبحانه فيه وفيما جعلهم من ذلك عليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متجابئا مدانية شعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى الله ذلك هدى الله يتي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ها؟ شعروا. اتشعروا. اتشعروا. اتشعروا. اتشعروا. والله انا مش عادة. لغى القلب? لا. ماشي. لا تعبير عن الانقيات. لا تعبير عن الانقيات. التمثيل. تمثيل تمثيل. اه حقيقة. لحب. ولا, ولا علها التوتر. دي بيجي فالعصاب الطباء نينة. بتوتر الاعصاب ولا تلغيها. شكرا لكم جميعا انت ها ها هذا هو بلا واه ليش بيجي يبدو واضح جدا التوتر الباطل ارتاح الحق فهل بعد هذه آياته وبيانها للملحق انصف نفسه في كتاب الله من حيره في شك او العاد لو لم يسمع فيه غيرها إذا هو فهم تفسيرها واش بعدها؟ فكيف بما الله في الحجة لذلك من المذاني؟ وكرر على ذلك من شواهد البرهان التي فيها من الحجه والتبين والاذعان ما هو احد من كل رؤية وعيان للتفصيل معنا ما الله وانما ذكرنا ما بيانه فليسمع سامع لتقرير الله سبحانه لعبادته على الشهاده بالله بتنزيله لذاته قول سبحانه في لمن أنكر أنه تنزيل من رب العالمين ويفاتوا بعجر سور منه مفتريات ودعو من من دون الله إن قلتم صادقين فأمرهم تبارك وتعالى في ذلك بالحجر لأولياء ألقى من احتقائك منها من الله ألقى سرع سرعة سرعة تحتاج إلى أفضل تكشع انا بعدك دي نوز لازم معاكم ماشي واصل بيدرك قال الامور ورا يرضى الحفوش <تسجد> لا لا اشتي انديها فيه دلال احصوصا يا سعاد <تسجد> عين <تسجد> بنظر الدران ما هو رجع قال ذلك و الله مهدي ما بنهدينا عشان الربا بس نابا و هاجي ربنا يا ما ادري ما انا ما ادري وشت فامرهم تبارك وتعالى في ذلك بالعجد لأوليائهم ولكل من قدروا عليه في ذلك من اعدائهم ممن انكر من القرآن ما انكروا وكفر بالله كما كفروا مبلده وشتذياء المحرم ما جاهدهماش يجوم مثل لفك دو خجع عليهم خانيروا بذلطريقة ان نزل احسن الحديث كتابا متشابها بنا ولا يسترو job مثل هذ قدو حكى عليهم فليسمع زعماء يؤلي تقرير سبحانه و لعبادة, لعباده على الشهاده له بتنزيله لكتابه يقول سبحانه فيهم لمن أنكر أنه تنزيل من رب العالمين قل فأدوا سبر سور مثله مفتريات ودعوا من, من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فأمرهم تبارك وتعالى في ذلك بالحجد لأوليائهم ولكل من قدروا عليه بذلك من أعدائهم ممن أنكر من القرآن ما أنكروا وكفر بالله كما كفروا فلم يستجب له في مجيب مجيب أحمق منهم ولا لبيب وانحسروا عن الجواب له قاصرين وقلقوا من الله صاغرين ولو وجدوا على ذلك قوة لا أجابوا فيه مسرعين مسرعين لا أجابوا فيه مسرعين الدعوة ولو كان ما جاء به بشريا لكان بعضهم عليه قويا لتشابه البشر في القول والنظر والهيئات والصور جميل وهذا دليل على ان ما يدري ما استطيع ما استطيعهاش لا يا بشر لا الجهلاء اكيد على شيء ما يدريين ما بشيء هذا بغاز صعب الصعوبه خلي بيتاب واحد وزعيم التعب ومنطلب العلا ومن طلب العلا من غير كد العمره في طلب المحال بقدر الجد تو تسابب معل الطلب ولا تجرم من مطلبه غاره المطلبي ان يغجره ما ترى الحدله وتكراره في الصخره الصمة قد اثر وليعلم الله بعجزهم عن أن يأتوا بسورة واحدة من سوره أو بشيء مما جعله فيه, فيه من هداه ونوره ما يقول أرحم الراحمين لرسوله وللمؤمنين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم فهل بعد هذا من تدريل أو قرهان أو تبصير لقوم يعقلون ما يتبصير أيوة. وفيما برأ الله قدابه من الاختلاف والتناقب وما خصه به من الحكمة والقوة من التضاحب ما يقول سبحانه ولو كان من عندي غير الله لو يجو فيه اختلافاً كثيراً فهو الذي برأه الله من كل تناقض واختلاف وطهره تطيرا بلم ينظر بعين قلب مبصرة ولا تميز نفس زكية مطهرة من خفي عنه أن تنزيل الكتاب لا يمكن أن يكون من غير رب الأرباب يعزم كل من سوى الله من أن يأتي من آياته بآية ولو عني بذلك وفيه قال له ورسيل بكل جهد وعنايه اهتمتم ذلك وعوزه وارتفاعي عن ذلك انها بناك ولازال ظلها عن ذلك وعزه عن اننا اننا لا ذلك ابدا منه وان يصاب ابدا الا بالله وعنه فوالله ما ينال ذلك في ظاهره وعليه وبينه الذي لا خواجليه فكيف بنا فيه من الاجرار والخضايا وما خط بيديه لاولياء الله من الخبايا فماذا في الخبايا من ما كيف فيه من الحجر على وما في طواسينه من عجائب مكنونه وما في قاف وطاها وياسين من عيم جم للمتعلمين وكيد في كاف ها يا عين صاد والذاريات من اجرار العلوم والخديات وما في المرسلات والنازعات من يجتذب البداه الجامعات لا لا يا زكي على حاجة انت سامع طلاب في من انباء الجامعه انا من حزام انباء الجامعات يعني مجموعات مجموعه انباء لا يحيط بعلمها المكنون الا كل مخصوص به مامون فسر ما نزل الله سبحانه من الكتاب فخفي على كل مستهزئ اللعب يجيني حروف ولا صور اجيني حروف ولا صور مدار الهواء منه احتمال نفسه احتمال نجيني الديال الحروف انقطع لانه قال مابل المستعزي اللعن ما هي ضاهد اذا هي المعلومات هذي في القرآن يبارا للناس جمعها كيف؟ حلو هذي في القرآن هذي ينظر فيها ويستخرجها ويستخرجها لا قل إلا كنت مخصوصة بشي يعني الصورة؟ اسمالها؟ ها؟ قلنبتك اسمالها بشي اسمها الصورة ايشتي من الصورة كلها ما ايشتي مدية واحدة مدية اللعنة ناي قلوبة انها بتكثر قال هاني امين هيم هاني ندرسوا طيب سير قالوا ازرار الله لاولياء بعلاميه واموره واموره لهم بظاهره باديه فهو ظاهر جلي ماجور والباطن الخفي المستور هاي